وَلا قَدَ أأَرسَ النَّامُ سَ بِآياتنَ أَنْ أَخْرِرجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُلُماتات إلَ النُور وَذَكرِرهُم بأَام الل إِ فيِي ذَِكَ لآياتِ لِكُلِّ صَبارٍ شَكُون